قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تفتمون فقلنا اضربوه ببعضها كَذَلِكَ يحيي الله الموتى ويريتم آياته لعلكم تعقلون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 ويحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاججكم به ضد ربكم أ تعقلون أ ولا يعلمون أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المردوب عليهم ولله.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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْمَا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَا كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَاءكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ